الله شهيد بان ما وقفت عليه من ملاحظات عدت ما اقول هذه الا اخطاء اخطاء واضحه تخالف منهج السلف ويجب عليه الشيخ المغراوي أن يتراجع عنها بقدسوره واضح وما يظن أنه له فيه سلف او قضيه علميه يرفع الأمر الى علماء والحمد لله موجودون اما القضايا اللي هو مخطئ فيها والشبهات الصرفيه وغير المسائل لا يجوز سقوطها ولا تلم الطرف اعتذار فيها بل يجب ان يرجع عنها بكل وضوح والله الله على نبينا